عرفنا ما يتعلق بتخريج الحديث وعرفنا ما يتعلق بألفاظ الحديث وعرفنا ما قيل في سبب الحديث وأنه اروي بسند ضعيف لا يعتمد ثم بدأنا بالمسائل والأحكام والفوائد المستنبطة من الحديث ودخلنا في المسألة الأولى وعرفنا أن المسألة الأولى هي أهمية النية ثم بدأنا بالمسألة الثانية وهي ارتباط الأعمال بالنية وعرفنا أن الأعمال من حيث حكمها الأعمال من حيث حكمها ثلاثة أقسام القسم الأول الأعمال الواجبة الأعمال الواجبة والقسم الثاني الأعمال المتروكة والقسم الثالث الأعمال المباحة وعرفنا أن الأعمال الواجبة يلزم استحضار النية لها فلا تصح بدون إيش؟ نية فلا تصح بدون نية لقوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات يعني لا تصح الأعمال إلا بالنية فالصلاة مثلا لا تصح إلا بالنية الزكاة لا تصح إلا بالنية الصيام لا يصح إلا بالنية الحج لا يصح إلا بالنية كل الأعمال الواجبة والمستحبة لا تصح إلا باستحضار نيتها وبدون هذه النية لا يصح. عرفنا مثال على ذلك لو أراد إنسان أن يصلي الصلاة الظهر مثلا فهذه الصلاة هل تكون مقبولة أو لا لا تكون مقبولة إلا باستحضار نية. النية نية هذه الصلاة وأنها نية الطاعة لله سبحانه وتعالى هذه الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة أما الأعمال المتركة فمثلا شرب الخمر السرقة الزنا جميع الأعمال المحرمة والمكروهة هل يلزم استحضار النية لها هل يلزم أن الإنسان يقول والله أنا نويت أن لا أشرب الخمر نويت أن لا أسرق نويت أن لا أزني نويت أن لا أكذب أن لا أغتاب هذه لا يلزم أن يستحضر كل عمل متروك كل عمل متروك لا يلزم استحضار النية وإنما النية العامة له للترك حينئذ هي اللازمة نية الترك العامة نية أترك المحرمات هل نية الترك هذه يثاب عليها مثل نية الفعل هذه فيها تفصيل لأهل العلم هذه فيها تفصيل لأهل العلم من, أهل العلم من قال لا لا يلزم لا يثاب على نية الترك لأن لا يتكلف شيء لأنه لا يتكلف شيء ومن أهل العلم من قال إن الترك عباده فإذا نوى ترك هذه الأشياء فمعنى ذلك أنه يثاب على هذا الفعل يثاب على الفعل الذي هو ترك هذه الأشياء وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن المسلم إذا نوى ترك هذه الأفعال طاعة لله عز وجل فهو يثاب على هذا الترك لكن قد يقول قائل إن الترك حيانا لا يكون لله يكون لأجل الصحة مثلا يقول الله أنا لا أشرب الخمر لأنه محرم إنما لا أشرب الخمر لأنه مضر بالصحة فهذا له لم يشرب الخمر لأنه لم يضر بصحته لكن هل يثاب عند الله سبحانه وتعالى؟ لا لا يثاب لأنه لم يتركه طاعة لله عز وجل فإذن الخلاصة هنا أن الأفعال المتروكة لا يلزم استحضار النية لكل فعل متروك ولكن تلزم النية العامة لأن أترك المحرمات والمكروهات هل يثاب على هذه النية العامة؟ الصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه يثاب كما يثاب على الفعل كما يثاب على الفعل إلا إذا كان هذا الترك ليس لله عز وجل وإنما لأجل غرض آخر لأجل غرض آخر مثل الذي يترك المحرم يترك شرب الخمر لأجل الصحة أو يترك السرقة خوفا أن تقطع يده أو خوفا يقال سارق فقط وإنما لو أتيح له المجال قد يسرق فهذا لا يثاب على نية الترك إذا القسم الثالث الأعمال المباحة الأعمال المباحة مساحتها كبيرة مثل النوم الأكل الشرب السمر مع الأهل السمر مع الأصدقاء والزملاء السفر للسياحة الغير محرمة وغير ذلك الأعمال المباحة كثيرة هذه الأعمال المباحة هل إذا نواها الإنسان لأي شيء من الأشياء هل يثاب عليها أو لا هنا ثلاثة أقسام هنا ثلاثة أقسام، قد يثاب وقد لا يثاب ولا يأثم وقد يأثم الأعمال المباحة قد يثاب على فعلها القسم الثاني قد يثاب قد لا يثاب ولا يأثم فهي مباحة والثالث أنه قد يأثم الأصل فيها ألا يثاب ولا يأثم لأنها إيش مباحة جائزة أن يفعلها الإنسان وأن يتركها تأكل طماطم ولا تأكل برتقال أيهم العمر مفتوح العصل في في ساعة لا تأثم ولا تثاب هذا هو العصل لكن لما تأتي النية هنا ويكون هذا الفعل المباح أفعله من أجل أمر معين قد أثاب وقد آثم كيف ذلك؟ النوم مثلا إذا نام الإنسان واستحضر عند نومه آداب النوم توضأ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه وأتى بأذكار النوم ووضع منبه الاستيقاظ على أذان الفجر أو قبيل الأذان ليقوم يصلي ركعتين واستغفر ونام ثم قام لصلاة الفجر هذا ما حكم نيته هذه واستحضاره هذه الأذكار والاستيقاظ هذا يثاب لماذا؟ لأنه استخدم هذا النوم راحة لجسم لكي يستأنف أعمال الطاعات الأخرى ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنني كما أطلب الأجر من الله عز وجل من أجل قيام الليل لما أقوم الليل أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى كذلك عندما أنام بهذه النية أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى ما دليل ذلك؟ ما الذي يجعلنا نقول مثل هذا الكلام؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعدد الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة يعني الرجل إذا أتى أهله عن طريق الزواج المشروع ففي ذلك صدقة الصحابة استغربوا هذا عمل شهوة الإنسان يلبيها فكيف يكون صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا بلا قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يدل على أن الأعمال المباحة إذا صاحبتها نية صالحة تقلبها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى يقاس على هذا الفعل المباح جميع الأفعال المباحة الأكل، الشرب، السمر، الذهاب، الإياب قضاء الفراغ بأشياء مباحة فهذه إذا صاحبتها نية الطاعة فحينئذ يؤجر هذا العبد إذن بقينا في النية الثالثة وثم نفتح الأسئلة للإخوة إذا كان لديهم أسئلة لو أن هذا النائم جاء متعبا ونام بدون أن يأخذ بآداب النوم من الوضوء والأذكار أذكار النوم وبدون أن يضع المنبه أو يضع المنبه على وقت الدوام بعد طلوع الشمس هل هذا يأثم أو يؤجر أو لا اسم ولا ثواب يأثم لماذا لأنه أولا تعمد يعني أن تعمد في هذا النوم ترك الواجب ترك الصلاة صلاة الفجر ثانيا لم يأتي بالآداب التي تعينه قالوا والله أنا ودي أقوم بس ما استطعت أنا أتمنى أني أقوم لصات الفجر لكن ما استطعت لا لم يعمل بالأسباب ولذلك جاء كالحيوان أتى النوم فجاء فهذا يأثم طيب كيف يكون النوم لا إثم ولا ثواب وهو عمل مباح عندما يأخذه أمر عادي عندما يأخذه أمر عادي والله اعتاد ينام بعد الظهر أو اعتاد ينام الساعة عشر بالليل مثلاً أو نحو ذلك على ومشى على هذه العادة، لكن لم يستحضر نية العبادة ولم يستحضر نية المعصية، لم يستحضر نية العبادة ولم يستحضر نية المعصية، فهذا لا ثواب ولا عقاب، لكن إذا استحضر نية العبادة كما مثلنا فيؤجر وإذا استحضر نية المعصية فيأثم وعلى نيته للمعصية. نعم، نفتح مجال الأسئلة عن طريق اللاقة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام عليكم حسن الله إليكم حضرت الشيخ الآن نعرف نحن استخدام السيارة مباح نعم مثلا نوع أحد الناس أن يذهب إلى أمر محرم أو باستخدامه أو إلى الزناء أو إلى ما شابه ذلك والعياذ بالله هل يأتم على استخدام السيارة كوسيلة للذهاب المحرم ويأتم على نفس هذا المحرم كما يقول أهل العلم قاعدة شرعية الوسائل لها أحكام الغايات الوسائل لا أحكام الغايات يعني غاية هذا الإنسان أن, يف أن يتجه إلى المحرم إذا الوسيلة التي استخدمها يعني استصحبت نفس الحكم المحرم فأصبح استخدامه لهذه الوسيلة ولو كان في أصلها مباح فيكون استخدامها هنا إيش محرم استخدامها محرم مثل شراء السلاح العصل فيه الإباحة هذا يمثل فيه أهل العلم كثيرا لكن استخدمه أو يريد أن يستخدمه لقتل مسلم أو يستخدمه لاستعمالات خاطئة فيكون حينئذ شراءه لهذا السلاح محرم شراؤه محرم وكذا بقيت الأشياء المباحة إذا استخدمت للأشياء المحرمة نعم طيب سؤالي شيخ الله إليك شيخ أحيانًا أشياء تكون طارئة يعني على الإنسان لا يفعلها بمقتضى الجبيلة مثل النوم كذا تكون هذه أشياء طارئة مثلًا قد يفعلها هكذا لا يحت... لا ارفع سمحت شوي قد يرفع يعملها هكذا يعني لا يستحضر فيها نية العمل الصالح مثل يعني مثلًا, مثلاً يكون منشد مثلًا ينشد القصائد لا, لا يستحضر فيها العمل الصالح ويمشي يمشي أحياناً إذا استحضر العمل الصالح في هذه رد عليه بعض الأخوة ب قال الرسول من عمل عم عمل ليس عليه أمر نافه ورد يقول أنت يعني تبحث عن الأجر في هذا وهو لم يرد عن الصحابة أو عن التابعين فهذه بدعة يقولون فهل يعني هذا المثال أو شيء غيره لا على أي حال ما دام العمل مباح فهو مباح العمل ذاته إذا كان مباح فهو مباح فإذا استخدمه بدون استحضار نية الصلاح يبقى مباح لا أجر ولا ثا ولا إثم يبقى مباح لا أجر ولا أثم تلبس شماغ ولا غطرة مباح مباح يعني لبست شماغ ولا غطرة يعني غطرة حمرة اللي خارج البلاد مثلا يعني غطرة حمراء ولا غطرة بيضاء الأمر أيش مباح يعني سواء لبست هذا أو هذا هذا يبقى مباح لبست ثوب لونه أبيض أو لونه أسود هذا مباح لك والله إذا لبست الثوب الأبيض لأني أعرف أن السنة لبس البياض والبست الأبيض من أجل هذا رغم أن الجمال في عيني للأسود هنا أثاب, أثاب, أثاب أما قضية أن يخرج العمل من كون مباح إلى بدعة هذا في ضوابط البدعة بأنه إذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يندرج تحت قاعدة شرعية تحت حكم شرعي فحينئذ يكون بدعة ومن المعلوم أن البدعة تكون في العبادات إذا لم يأتي بها دليل من الكتاب أو السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يأتينا إن شاء الله في الحديث الخاص به من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد طيب نواصل إيش يختص الوقت نعم الفائدة الأخرى والمسألة الأخرى مقابل نية استحبار نية الصلاح على المسلم أن يحذر من ما يقابلها من النية إيش الفاسدة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير نية النية الفاسدة والنية الفاسدة تقلب العمل تماما وتقلب النتيجة تماما ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون إذا الله سبحانه وتعالى هنا لما انحرفت النية بمسار عن طاعة لا يمين أو يسار الله سبحانه وتعالى وفاهم في الدنيا لكم أجركم في الدنيا إنسان عمل عملا صالحا مصلى ليقال مصلى أو تعلم ليقال عالم أو ليقال قارئ يقال في الدنيا عالم قارئ ما أجوده ما أحسن ما أحسن قراءته قد قيل لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا حبط هذه الأعمال كلها راحت وباطل ما كانوا يعملون إذن يحذر المسلم من انحراف أمنية خصوصا في الأعمال المباحة دل على ذلك أيضا الحديث الثلاثة الذين نبه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة رجل قرأ القرآن ليقال قارئ ورجل تصدق ليقال جوات ورجل إيش جاهد في سبيل الله ليقال شجاع فلما يأتي يوم القيامة يسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا عملت يا فلان قال قرأت القرآن فيك وأقرأته أو تعلمت العلم وعلمته، فيقال قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل ثم يسحب فيرمى في النار والثاني يقال ماذا عملت يا فلان قال تصدقت قي فيقال له تصدقت ليقال جواد فقد قيل ثم يرمى به في النار والثالث جاهد في سبيل الله في الظاهر في سبيل الله ولكنه جاهد ليقال شجاع فقد قيل ثم يسحب فيرمى في النار فيكون هؤلاء الثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعروا بهم النار إذن أول من تسعر بهم النار الانحرافي مقاصدهم للانحراف نيات في عبادة الله جل وعلا هذه مسألة مهمة فيجب على المسلم بناء على قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أن لا تنحرف النية وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجر الذي هاجر من أجل امرأة يصيبها أو الدنيا يصيبها امرأة ينكحوا فيجرته إلى ما هاجر إليه إذن يحذر المسلم من انحراف قصده ونيته في الطاعة هنا يرد سؤال هنا يرد سؤال مهم وهو كثير في تطبيقات الناس هذا السؤال ما هو؟ تداخل أحسن ربما ي. نعم أحيانا النية يكون في أصلها طاعة لله عز وجل يعني أنا ذا رايح أصلي في المسجد رايح أصلي من أجل الله سبحانه وتعالى لأن الله أمر بالصلاة لك والله لما دخلت المسجد وقلت الله أكبر زاغ بصري فرأيت فلان يطالع فحسنت الصلاة حسنت الصلاة أجود فهذه نية مثلا جاء فقير يطلب مال فنية أن يعطيه عشر ريالات عشرة ريالات لكن لما رأيت فلان عطيته عشرين ريال لكي يقال والله فلان يعطي فدخلت النية الأخرى والله أنا حجيت، لكني حجيت لله لأن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. لكن والله لما يعني وأنا في الطريق يعني رنت في أذني يقال الحج فلان، فيوضع لقب أمام اسمي الحج فلان. فأنا اجتهدت في الحج وصرت أتحدث مع الناس أنني الحج فلان. دخلت نية أخرى وهكذا في جميع العبادات إذا تداخلت النية ما الحكم حين هل تقبل هذه الأعمال لا تقبل يعني هل تصح هذه الأعمال أو لا تصح هنا تفصيل لأهل العلم نقوله بشيء من البساطة إذا كانت النية في أصلها صحيحة النية في أصلها أي صحيح أنا خرجت من البيت أذهب لأصلي في المسجد من أجل الله سبحانه وتعالى لكن لما صليت ونظرت إلى نظر فلان تشجعت وحسنت صلاتي. قال على العلم إن هذه أصل النية صحيح ولكنه يأثن بما دخل عليه فينقص من أجل صلاته فينقص من أجر صلاته لكن لنفترض لما صليتنا كان عندي نية أصلي سنة مثلا ركعتين فقط فلما شاهدت فلان صليت الركعتين الثانتين صريت أربع ركعات الركعتان الأخريان ما حكمهما باطلة يعني إنما زيدت من أجل هي جاءت زيادة لأجل فلان فتذهب لفلان يعني ليست أجرا لفلان وإنما ليقال يقال والله صلى أربع ركعات فالركعتان الأوليان هذه على الأصل وما دخلها من تحسين ينقص منها لكن الركعتين الأخريين هذه باطلة لأنها أصلها لم تنشأ لأنها أصلا لم تنشأ إلا من أجل نظري فلان أنا لما أعطيت الشخص عشر ريالات ولما شهدت فلان أعطيته عشر ريال العشر ريالات الثانية صحيحة مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة لأنها من أجل فلان وهكذا إذا النية إذا دخلت العمل فإذا كانت لم تستولي عليه يبقى أصل العمل صحيحا ولكن ينقص العجر لكن إذا كان إن شاء العمل أصلا من أجل فلان أو غلب عليه من أجل فلان أو من أجل شيء معين فهذا باطل فهذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه أحد غيره لا يقبل أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى في أي عمل من الأعمال طيب. إذن هذه مسألة مهمة نتنبه إليها ولذا مسألة النية عند السلف مسألة يعني شديدة لأن الدخول فيها مثل الشبك الدخول فيه سهل أن يدخل فيه بعض الشوائب من خلال هذا الشبك المفتوح فلذلك يحذر منه ويقول سفيان الثوري ما علجت شيئا أشد علي من نيته ما شد على تشاء نشد عليه من نيتي. نعم. إلا المسألة الأخرى. طيب لو نفتح مجال الأسئلة. نعم. الدوح. إذا في سؤال لا بأس. أه أه نعم. طيب يا شيخ إذا كانت المسألة عن خلاف ال يعني عكس المس مثل لو شخص الآن خرج من المسج خرج من بيته إلى المسجد نيته يعني أن يطيع الله عز وجل ثم دخلت نية الرياء مثلا أو السمعة. طب لو كانت الخلاف يعني مثلا لو خرج الشخص مثل أن يعني لكي يقال أنه صلى وفي وسط الصلاة تأثر من آية ثم غير نيته لأنه يطيع الله عز وجل وتاب إليها هذه أي. تتغير نية لا أصل نية باطل أصل العمل باطل وأحسنت على هذا السؤال سؤال جيد وهذا يحدث كثير أيضا هذه على الصورة الثالثة شو النسبة؟ إيه نعم يكون الأصل العمل باطل ولكنه لما يعني غير نيته كأنه غير حياته فتكون أعماله المقبلة هي المنطلق. أحسن. تكون أعماله الباطئة هي المنطلق. لكن الشيخ ما يحسب له أجر عباده من أول. بالتالي لا يحسب له أجر العلا. لا أصل العمل باطل ما دام أصل النية لغير الله. فالعمل باطل. يعني لا نقول له يكمل صلاته مثلا أو يك يكمل عبادته وإنما هو, هو هو أكمل عبادته الآن. هو يسأل عن اكمال يعني هو ما هو في الصلاة يقول أكمل ولا ما أكمل هو سيكمل. لكن نقول هنا نقطتان النقطة الأولى أصل العمل باطل الذي لغير الله النقطة الثانية الأعمال القادمة تغيرت نيتها فتكون بإذن الله إذا استمر في تأثره وتوبته فتكون مقبولة نعم أستغفر الله وليكن فضيلة الشيخ هناك سؤال بعض الناس مثلا يعرفون أن هذا الشخص مثلا صوته جميل قبل الصلاة أهو قال لماذا لا تصلي بنا يعني هل يمتنع في هذه الحالة؟ يختلف الناس هنا إذا كان يعلم من نفسه أنه أن نيته ستنحرف لجمال الصوت أو ل ل ل أن يقال أنه أنه يعني حسن الصوت ونحم ذلك فلا يصلي بهم ولكن إذا يعرف نفسه أن هذه مشجعات فقط. فالمشجع طيب ولا إشكال يصلي بهم ولا إشكال لأن هذه أشباب الحوافز كما أنني أصلي أو أدفع مال لأجل أن يضاعف لي عند الله عز وجل أو مثلا نمثل بشيء من الدنيا أنني أن أدفع زكاة أو أدفع إنفاق وأنا سمعت في, في درس علمي في برنامج أن والله الزكاة تداوي المرضى وأن الصدقة تداوي المريض فأنا أتصدق لأجل الله عز وجل ولا مانع من استحضار أن يتداوى مريضي مثلا بهذه الزكاة لأنها نية صالحة هذه وليست نية فسد نعم طيب في أسألة من جهابي ما دل فضوية الشيخ الآن المعروف عن الصدقة أن الإنسان ذا تصدق يعوضه الله ظالبا أن يعوضه الله خيرا منه طيب هل مثلا يتصدق بنية أنه يريد التعويض من الله سبحانه وتعالى إذا كان طلب التعويض في الدنيا فأذي نيته للدنيا قد يعوضه قد لا يعوضه فإن عوضه أخذ أجره في الدنيا لكن يتصدق للأصل في الأصل أنها لما سيجده عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكن لمن أن يستحضر يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه فلا بأس بذلك طيب لأننا يا شيخ نعود لأن الحديث هذا يفترض نهيه عاجب ندى في الحديث الثاني إن شاء الله باقي عندنا بعض مسائل بأس باستحضارها على يعني شيء من الإيجاز ال من المسائل هذه النية هل يلزم التلفظ بها؟ هل يلزم أن أصلي أقول أنا اللهم إني نويت وأن أصلي الظور أربع ركعات أو آتي للعصر وأقول اللهم أني نويت وأن أصلي العصر أربع ركعات أو نويت وأنا تصدق بعشرين ريال؟ ها؟ لا يلزم إنما النية محلها القلب لذلك العبادات دائم محلها القلب كيف يكون محلها القلب يعني أنا أريد أن أصلي الآن ذهابي وأنا توضى هذا ماذا يسمى نية هذا هو نية ذهابي يعني تركي لعملي ثم أقوم لأتوضى ثم أذهب إلى المسجد هذا ماذا نويت الصلاة إذا ما نويت أروح لسوق ولا أشتري بضاعة ولا شيء واضح أنني نويت الصلاة. الصلاة كذلك الصيام لما يعني والله يقال غدا رمضان فبدل أن تكون الآن صلاة الفجر مثلا الساعة خمس والله أضع الساعة على أربع تقول زوجته ولا بنته ولا أخوه ليش وضعت الساعة على أربع لماذا قال والله بكرة صيام فقام لي أتسحر هل هو ما قال اللهم إني نويت أن أصوم لكن عمل عملا يدل على أنه سيصوم فهذه نية الصيام إذا النية محلها القلب محلها القلب لا لا يتلفظ بها إلا في موضعين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الأول ما هو في الحج في عند الميقات لما الرجل يخلع ملابسه ويلبس لباس الإحرام ويتهيأ ويركب السيارة مثلا او اذا كان في الطائرة عندما يتهيى ويقول نحن هذين الميخات يقول اللهم اني نويت العمر او اللهم اني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني فلا بأس بالتلفظ حين ولو لم يتلفظ هذا هو الاصر هذا هو الاصر الا المحل الثاني او الموضع الثاني النسك عند الذبح يعني يقول مثلا عندما يريد ان يذبح ضحيته او هديه يقول اللهم بسم الله هذا منك ولك اللهم أنها عن فلان عن فلان عني وعن أهل بيتي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية في الأضحية غير هذين الموضعين لا يتلفظ بهما ولذلك قال أهل العلم إن التلفظ بالنية في كل عمل بدعة إن التلفظ بالنية بدعة طيب شيخ هنا سؤال من عبد الله من بريطانيا يقول من صلى لله ومن زكى لله وحفظ القرآن لله وصام النوافل أيضا لله عز وجل ثم أثنى عليه الناس ما تعليق الشيخ على حديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثلاثة الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس إذا كان لم يكن في القصد فهذا عاجل بشرى المؤمن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو والله سبحانه وتعالى يضع القبول للإنسان في الدنيا ويضع عدم القبول فكون الناس يقبلونه ويثنون عليه فهذه عاجل بشرة المؤمن لكن لا يكون أصل العمل من أجل أن يثني عليه الناس هنا يا شيخ إن سره ثناء الناس فرغب في المزيد سؤال أيضا هنا تفصيل إذا, إذا يعني ثناء الناس سره من أجل تشجيع بأن يتشجع ويواصل عمله فهذا لا شيء فيه فيعاجل عاجل المؤمن لكن إن لم ينشئ العمل إلا لأن الناس أثنوا عليه فهذا انحراف في النية يعني لا ينشئ العمل إلا كان أوقف العمل لما جاء والله الناس وقالوا عملك ممتاز أنشأ عملا جديدا لأن الناس أثنوا عليه فهذا عمل باطل فهذا عمل باطل لكن لم هو في عمله سائر هو مثلا يصلي أو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن نعم. وفي أثناء قراءته للقرآن وحفظه شجعه الناس فاتخذ تشجيع الناس عامل مساعد فهذا لا شيء فيه هو عاجل بشرى المؤمن جلح نواصل الشيخ الشرح طيب إذن باقي معنى من الفوائد في من هذا الحديث أن ضرب الأمثال للتوضيح أسلوب قرآني ونبوي أسلوب نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالقاعدة إنما الأعمال بالنيات ضرب المثال بالهجرة، ضرب المثال بالهجرة، فضرب الأمثال والتمثيل على الشيء للتقريب المعلومة أو للتوضيح أو للبيان أو لوضع الحوافز أو لتصوير المسألة، فهذا أسلوب نبوي كما أنه أسلوب قرآني ولذلك لا غراب أن يمثل الإنسان بشيء بعيد أحيانا عن الصورة التي يتحدث عنها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد أيضا أن في, في هذا الحديث أثر الإخلاص إخلاص العبادة لله عز وجل على نفسية الإنسان أثر الإخلاص على نفسية الإنسان أثره عظيم كثير من الأمراض النفسية لأن النفوس تعلقت بالدنيا تعلقت بالآخرين تعلقت بمطامع الدنيا لكن لو تجردت هذه النفوس لتتعلق بالله لا يضره ثلاث فلان ولا قدح فلان لا يضره كونه نال هذا الشيء في الدنيا أو لم يناله صلى لأجل الله أطاع والديه لأجل الله خالق الناس بخلق حسن من أجل الله عز وجل قام بهذا العمل ولو كان الناس لا يرغبونه فمن أجل الله عز وجل هنا راحة نفسية لكن لو استمر والله أنا صليت من أجل فلان فلان بكرة ما حضر بعد بكرة ما حضر طيب أذن ماذا أعمل يعني صار يتعلق بفلان أنا تصدقت من أجل ينظر يعني إلي فلان لأجل أن يقول الناس كذا طيب الناس لم يقولوا ماذا أعمل فصار يتعلق بما عند الناس فهذه تورث أمراض نفسية كثير من الأمراض النفسية لأن الناس تعلقوا ببعض ولأن الناس تعلقوا بغيرهم فحينئذ وقعوا في مشكلات لا حد لها عندما يتجرد لله عز وجل لا يهمه مطامع الدنيا فحينئذ تهدى نفسه ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في قوله تعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب لأن هنا تعلق بالله عز وجل فالتعلق هنا أطمعنا لهذا القلب، فالإخلاص إذن له أثر نفسي كبير على نفسية الإنسان. ثم إن هذا الإخلاص عامل الإنتاج عامل قوة للإنسان. كيف يكون عامل الإنتاج وقوة؟ أنا أطلب العلم وأكتب الآن. والله ما يهمني إن الناس قالوا عالم ولا غير عالم، لكن يهمني كم تعلمت. فيكون نيتي إذن أتعلم، أزيد، أزيد، فصار عامل الإنتاج إذا أنا أتصدق أطلب الأجر من الله فأنا لما صدقت بعشر ريالات إذن هذه العشر صارت عند الله كم نضربها في سبعمية كم تطلع سبعة آلاف سبعة آلاف ليست سهلة فأنا لما أتصور سبعة آلاف حسنة جاءتني بعشر ريالات لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف في الصدقات إلى سبعمية تضعف إلى أضعاف كثيرة فحينئذ لما أتصور أزيد بكرة بدل عشر عشرين فإذا أصبح عامل قوة وإنتاج لهذا الفرد عامل قوة أيضا لبعد الشيطان عن الإنسان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا أخلص العبادة لله عز وجل وزاد منها فصار ابتعد عنه الشيطان ونكتفي بهذا في أثر النية على حياة الإنسان باقي مسألة الهجرة وهذه مرة فيها الحديث في الدرس الماضي في الكلام عنه ويجاهة على سبيل المثال ولعل إذا لم يكن في سئلة ننتقل للحديث العقل. والله هناك أسئلة يا شيخ لكن الوقت معنا ما تبقى كثير فهل تحبذ نقرأ الحديث الثاني ونؤخر أسئلة إلى آخر الحلقة لا بأس نشرع في قراءة الحديث الثاني نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم على خاتم النبيين عن عمر رضي الله عنه قال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 قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة ترعى الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم أحسنت جيد أن يقرأ النص النبوي بشيء من الترتيل لأنه يساعد على الخشوع كما يعني ذكرنا في الطريقة نأخذ التخريج ثم بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان ثم المسائل هذا الحديث بهذه الألفاظ رواه الإمام مسلم رحمه الله وعرفنا أن ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم فهو صحيح لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فالحديث إذن صحيح هذا الحديث عظيم بل هو الدين كله بل هو الدين كله ولذلك لو استمرنا بشرح هذا الحديث بدروس هذه الدورة كلها لما كفى ولكن نأخذ يعني إشارات نأخذ إشارات من هذا الحديث لأن هذا كما ذكرت أنه يمثل كل الدين فسنأخذه بعد قليل في المسائل على شكل وحدات بإذن الله عز وجل لكن نأخذ بعض الكلمات يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يشير إلى أنه حسن هيئة حسنة نعم كما قال لا يرى عليه أثر السفر مع أنه غريب مع أنه غريب ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه كيف أسند ركبتيه إلى ركبتيه ركب نعم أي وضع ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركبتيه مقابلة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه هو ولا فخذين النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه هو فخذيه هو, فخذيه هو. فخذيه هو. فخذيه هو. فخذيه هو. فقال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم, يس لم يجبه عن حقيقة الإسلام التي هي الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والخلوص من الشرك الاستسلام لله بالطاعة والعبادة والخلص من الشرك وإنما أجابه بأركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها لا يقوم الإسلام إلا بها قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كذلك لم يجب عن حقيقة الإيمان الإيمان في الأصل هو إيش في العصر اللغوي التصديق التصديق هو التصديق وفي الاصطلاح الشرعي الإيمان إيش قول قول باللسان باللسان وعمل هو وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان إذا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل يزيد بعوامل الزيادة وهي الطاعات وينقص بعوامل النقص وهي المعاصي لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا بها قال الإيمان بالله الإيمان بالله يعني الإيمان بوجود الله الإيمان بربوبية الله الإيمان بعلوهية الله الإيمان بما لله جل وعلا من اسماء وصفات إذن الإيمان بالله ماذا يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى الإيمان بألوهيته وعبوديته جل وعلا الإيمان بأن له أسماء وصفات ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الإيمان بوجود الله هذا معلوم الإيمان بربوبية الله يعني أن تؤمن بإيش من الله ربا كيف يعني أن توحد أن يوحد العبد بالله أن يوحد الله بأفعاله بأفعال من؟ يفعل الله بأنه الرب الخالق المالك المتصرف الرازق سبحانه وتعالى, وتعالى. إذا الإيمان بربوبية الله يعني الإيمان بتوحيد الله بأفعال الله جل وعلا بمعنى الإيمان بأنه الرب الخالق المالك الرازق هذه أفعال الله سبحانه وتعالى الذي يخلق خلق الكون كله ويرزق الكون كله وهو رب الكون كله والمالك له المتصرف بما فيه سبحانه وتعالى إيمان بعلوهية الله أن يوحد العبد ربه جل وعلا بإيش بأفعال من العبد؟ العبد فلا يصلي إلا لله ولا يزكي إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا ينظر إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله وهكذا هذا الإيمان بعلوهية الله الإيمان بأفعال الله بأفعال العبد بأنها لله عز وجل يعني واحد الله بأفعاله. والإيمان بأسم بأن لله أسماء وصفات حسنة جمعت صفات الكمال والجمال والجلال جمعت صفات الكمال والجمال والجلال بأن له أسماء حسنة سبحانه وتعالى وصفات علا يجمعها لي يجمع هذه الأسماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لو رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته وما لم يثبته وما لم يثبته الله ولا رسوله لله عز وجل فلا نثبته فأيضا هذا المثبت لا نعطل معناه لكن لا نكيفه ولا نشبهه بأحد من خلقه فلا نعطل المعنى لا نحرف المعنى لا نكيف المعنى نقول يقصد كذا ويقصد كذا ويكون كذا ولما يمشي يمشي على رجلين ولما يعني يكون يسمع يعني له آذان لا إنما نعرف السمع المراد بالسمع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف ذلك هذا لله سبحانه وتعالى هل هو مثل سمع فلان وعلان لا فلا نكيفه لا نعطل المعنى لا نحرف المعنى لا نكيف المعنى لا أيضا نؤول المعنى بما لم يرد له تأويل أيضا لا نشبه المعنى أو الاسم أو الصفة بأحد من خلقه سبحانه وتعالى إذا هذا الإيمان بالله الإيمان بملائكته نؤمن بأن لله ملائكة على الصفات الوالدة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسل بأن الله أرسل رسلا إلى خلقه جل وعلا ينذرونهم ويبشرونهم نؤمن تفصيلا بما ورد تأسماؤهم في القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن إجمالا بأن هناك رسل أرسلهم الله وأن خاتمهم هو من محمد عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده وهو أفضل الرسل وشريعته أفضل الشرائع وخاتم الشرائع ولا يسعد الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكتبه بأن لله كتبا أنزل على خلقه كما قلنا في الإيمان بالرسل ما كان تفصيلا نؤمن به تفصيلا وما كان إجمالا وما لم يرد تفصيلا نؤمن به إجمالا وأن آخرها القرآن ولا يجوز الإيمان العمل بغير القرآن وباليوم الآخر اليوم الاخر يبدأ من حقيقة الموت إلى أن يدخل الناس الجنة أو ايش؟ النار النار بما يمرون به من مراحل القبر وما يمرون به من البعث والنشور والميزان واستلام الكتب والصراط والقنطرة قبل الجنة والنار ثم دخول الجنة ودخول أو دخول النار والعياذ بالله الإيمان بالقدر بأن كل شيء تم بعلم الله جل وعلا وبأنه مكتوب عند الله وأن الله شاءه سبحانه وتعالى وأوجده بهذا الترتيب الإمام بالقدر بأن الله علم الأشياء قبل وقوعها وقبل وجودها وأن الله سبحانه وتعالى كتبها عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الناس كلهم قبل أن يخلق الناس كلهم وثم شاءها سبحانه وتعالى ثم أوجدها وخلقها نؤمن بأنه لا يحدث شيء في هذا الكون من صغير ولا من كبير إلا وقد كان مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى وللقدر تفصيلات كثيرة ليس هذا المقام تفصيله ثم قال صدقت فأخبرني عن الإحسان الإحسان هو في الحقيقة ما هو الإتقان الإحسان الإتقان وهنا عبر عنه قال ان تعبد الله كأنك تراه، الكأنك تراه يعني تستشعر رؤيتك لله عز وجل، فإلَمْ تكن تَرَاهِ ذِي الْمَرَحَةِ الثَّانِيَةِ، فإنه يراك، فإنه يراك، وكلاهما في مرتبة الإحسان، وكلاهما في مرتبة الإحسان لكن المرحلة الأولى أعظم، المرحلة كأنك تراه أعظم من كأنه يراك، من كأنه يراك أنت لو ولله المثل الأعلى من باب التمثيل والتقريب لو أنك تخاطب مسؤولا فاستشعارك أنه أنك ترى هذا المسؤول كيف ستكون تمام ما عندك من الهيئة وما عندك من الانتباه والإصغاء وعدم زوغان البصر يمين وشمال والفكر كله معه لكن وكذلك أيضا لما تنزل مرحلات ثانية هو ليس أمامك ولكن تستشعر أنه يراك فأيضا ستتهيأ تهيأ جيدة لكن ليست كالمرحلة الأولى هذا هو الإحسان والإحسان هو أعلى درجات التعامل كما سيأتينا في المسائل سواء مع الله سبحانه وتعالى كما في هنا أو مع الخلق لأن الله سبحانه وتعالى اختار لفظ الإحسان في التعامل مع الناس كما مع الوالدين كما في الدعوة إلى الله كما في يعني معاملة الناس عموما ثم قال فأخبرني عن الساعة قل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني هذا سؤال لا فائدة فيه كون الساعة عام 2000 ولا عام ألفين وخمسة ولا عام ثلاثة ولا عام عشرين ما فائدة الإنسان ما الفائدة من هذا السؤال يعني الإنسان لن يموت إلا في وقت السابع حيث يعلم هذا الوقت لا سيأتيه يوم هو يموت قال أخبرني عن أمراتها عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها الأمة ما هي الرقيقة الأمة الرقيقة الذي تسبى إذا كان في حرب بين المسلمين والكفار وأخذت كغنيمة هذه الأمة لكن قال أن تلد الأمة ربتها ربتها يعني سيدتها كيف تلد الأم سيدتها؟ آه من عنده جواب؟ يكون سيدة الأم يتزوج بها يعتقد يتزوج بها؟ جيد. ثم تلد؟ أحسن. تكون ابن سيدها؟ لا. تكون سيدتها؟ أحسن. يعني أن تلد الأم ربتها. الأم يجوز لسيدها أن ينكحها. فإذا حملت هذه الأم وولدت بنتا البنت هذه بنت من؟ السيد, السيد. فلما كانت سيدة كانت الأمة كانت السيدة هذه سيدة لأمها سيدة لأمها فأمها لا زالت أمة لم تتحرر لكن البنت حرة لأنها بنت السيد وهذا يعني من لا يحدده يعني الإسلام وإذا وصل إلى هذا المستوى من المستحب أن يعني تعتق هذه السيدة حتى لا يكون هناك فوارق طبقية قال أنت تلد الأمة ربته وان ترى الحفات الحفات من هم الغير منتعلين العرات الغير لابسين رعاء الشاء يعني الذي همهم هم رعي الغنم يتطاولون في البنيان يعني أثرت عليهم المدنية وأصبحوا يتنافسون في الدنيا مع إن حالتهم لا تسمح بذلك مع إن حالتهم لا تسمح بذلك لكن انتقل الهم إلى المنافسة في أمور الدنيا من آل العلم من قال هذا اللفظ على ظاهرة تطاول في البنيان نفسه أو أن هذا كناية عن التنافس في الدنيا كناية عن التنافس في أمور الدنيا قال فلبثت مليا يعني قليلا ذهب الرجل ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل الله ورسوله رسوله أعلم يعني إنسان غريب قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفعلا يعني هذه طريقة كما سيأتي للتعليم قد الإنسان لا ينتبه لأمور أساسية فيأتي آخر وينبهه بطريقة السؤال والجواب فجبريل عليه السلام أراد أن يسأل عن أهم الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها المسلم وهي إقامة دينه وهي إقامة دينها الذي يحتوي على الدوائر الثلاث دائرة الإسلام ثم دائرة الإيمان وهي أخص ثم دائرة الإحسان وهي أخص أكثر لعلنا نقف عند هذا قبل المسائل إذا كان في أسئلة وإلا ننتقل للمسائل في الواقع نهايتكم أتت لنهاية الوقت المتاح للشرحي شيخ وندخل في قبول الأسئلة على هاتف وأيضا إن كان هناك سؤال هنا من الطلاب فضل إبراهيم ما في حال طيب هنا في سؤال شيخ طيب هنا يا شيخ سؤال أم عمر من إمارات وفهد من قطر يسألان عن الإمام الذي يقرأ الصوت أو القارئ الذي يقرأ الصوت في المسجد وصوته حسن ولا ينوي الرياء ولكن يخشى إن هو استمر على هذا العمل أن يصاب بالرياء هذه الخشية ينبغي ألا تستولي على الإنسان في أعماله الصالحة وهذا سؤال جيد دائما يعني الشيطان يحاول أن يدخل على الإنسان فإذا عجز أصبح يوهمه في أعمال مستقبلية فأخشى أن يكون كذا ثم يقعده عن العمل فينبغي في العمل الصالح أن لا تأتي الخشية لكن لا يعني هذا أن يغفل المسلم وإنما يعالج النية بين وقت وآخر فإذا حس الإنسان من نفسه تسلسل تسلل النية الخاطئة فيعالج هذه النية ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما الإنسان يخشى تسلل هذه النية الفاسدة أن يقول الله ما نيعوذ بك إيش؟ أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم فهذا يذهب عنه ما يجد فهذا يذهب عنه ما يجد من تسلل نية الرياء ونحوها. ممتاز نعم. ممتاز. محمد من فلسطين يسأل يقول أن الحارث المحاسبي يتحدث عن الإخلاص وأنه لا يدخل في المباح. إذ أن المباح لا يشتمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة وكما أشرنا لا, ي... لا يشتمل على قربة نعم لكن الوسيلة أنه يستخدم وسيلة إلى قربة مثل ما مثلنا بالنوم فهو استخدم هذا النوم لهذه القربة فأصبح قربة فأصبح قربة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك الذين عجزوا عن مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى ثم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مأجورون بنياتهم أنهم مأجورون بنياتهم فهم لم يعملوا شيء فضلا لو عملوا أمرا مباحا يدل على أنهم اتخذوه وسيلة للعمل الصالح نعم. نعم يونس من المغرب يقول أين نجد كلاما وأيضا أحمد من ليبيا أين نجد كلاما يتحدث عن القاعدة التي ذكرتموها شيخ فالح الوسائل لها أحكام الغايات هذه في القواعد الفقهية وفي القواعد الأصولية أي كتاب في القواعد الفقية أو القواعد الأصولية تحدث عنها أو في مقاصد الشريعة كل تتحدث عنها وذكرني للأخ يونس بالقاعدة القاعدة الشرعية الكبرى الأخرى أجزاء الله خير المستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات وهي الأمور بمقاصدها قاعدة الأمور بمقاصدها, بمقاصدها يعني كل شيء بحسب القصد بحسب القصد فنية تؤدي إلى نتيجة معينة قد يكون العمل واحد لكن النية الحرف به من فلان إلى فلان نعم طيب معنى المتصلة نورة من السعودية المتصلة نورة من السعودية تفضلي. ألو نورة؟ نورة هل تسمعيني الآن؟ طيب ناخذ نأخذ متصلة بعده أبو عبد الله من السعودية أم عبد الله عفواً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم وياك. بالنسبة للحديث الأول إنما الأعمال بالنيات ليعني أهمية هذا الموضوع في كل أعمال العبد وهي خلاص النية. قد يبدأ الإنسان دنيا خالصة ويستمر على ذلك ولكن للأسف يجد مديح كبير ممن حوله ودي لو توجيه لطرفين الطرف الأول المخلص الذي بدأ عمله مخلصا كيف يحافظ على هذا الإخلاص مع يعني مهما سنع من المديح والطرف الآخر هل من توجيه للناس إذا رأوا الحسن من العمل ما الواجب تجاه ذلك يعني المبالغ في المديح قد تؤثر على عمل أخوهم المسلم فما السم في ذلك يعني إذا رأيت شيء حسن دعوا ظهر الغيب مثلا أفضل من الثناء والمديح بالقول الظاهر ثم لو سمحت ممكن كتاب يعني تلصح لدقرأتي حول النية وخلص فيها وحفظ عليها دون انحراف النيات في ذلك إذاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نأخذ المتصل أبو عبد الله من السعودية أبو عبد الله المتصل أبو عبد الله أبو عبدالله أيضا من السعودية يبدو أن فقدنا الاتصال طيب هناك ضغط على مقسم القناة نعود إلى أسئلة مع عبدالله فضلت الشيخ توجيه للمخلص الذي يخشى نعم هذا مر ثناء الكلام بأن الإنسان أحيانا إذا جاءته مؤثرات خارجية لعمله مثل الثناء والمديح قد تنحرف بنيته فهذا عليه أن يعالج نيته وقد يكون هذا من باب الابتلاء لهذا الإنسان قد تنحرف بهنيته يمين أو يسار في عمله مثل ما مثلنا بالقارئ الذي يعني أحسن الذي رزق حسن الصوت فيخشى أن مع الاستمرار أن تنحرف النية فمثل هذا عليه معالجة النية بين وقت وآخر. ومثل ما قلنا بالأشاد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حس الإنسان بتغير في النية أو بتسلل الشيطان إلى قلبه يقول الله من يعوذ بك أن يشرك بك وأنا علم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم أيضا يعني هذا الذي أعطى عملا جيدا بصلاة أو قراءة أو صيام أو غيره وعلم عنه الناس فعلى إخوان المسلمين مثل ما ذكرت أم عبد الله أن لا يبالغوا في الثناء لأجل ألا يكون هذا عونا للشيطان، لكن يدعون له بظهر الغيب، يشجعونه، لا بأس بالتنبيه على أخطاءه بالأسلوب المناسب، يعني لأجل أن يكون أن يكون الناس عونا لهذا الإنسان على عمله الطيب، لكن لا يعني هذا أنهم لا يثنون عليه، لا يثنون عليه لأن الثناء قد يكون أسلوب تشجيع كما أشرنا. أما كتاب حول النية فمن أجود من, من كتب الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح إنما الأعمال بالنيات في كتاب فتح الباري كذلك الـ الـ في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول الإخلاص وأعمال القلوب يعني تسمى أحيانا رسالة تبوكية وأحيانا تسمى أعمال القلوب بحسب طبعاتها كذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه في جامع العلوم والحكم إنما الأعمال بالنيات كذلك في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي تكلم عن الإخلاص كلام طيب جمع بعض النصوص نعم. طيب. نأخذ الاتصال من سوريا تفضل عليكم. الأخ السلام عليكم الأخت مقبولة تفضلي السلام عليكم كيف حالك يا أستاذ نعم حياكم الله بدنا نسأل الدكتور فضل الشيخ يسمعك فضيلة الشيخ نعم في كثير من الناس تكون على خلق وعلى على طاعة يعني وهاي بس بس مهم أصحاب عبادة يعني نعم عبادة نعم يعني النيةهم صافية كبالعمل وبغير أمور بس أنهم لا صلاة ولا عبادة ولا هاي يعني نعم جزاكم الله كل خير طيب شكرا يا أخت مقبولة أنا أبو عبد الله من السعودية أبو عبد الله معنى اتصال من السعودية <تصفيق> وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الشيخ اسمعك يا أبو عبد الله حياك الله بالخير يا شيخ حياك الله وبياك أهلا الحقيقة قبل قبل قبل عرضي للسؤال يا شيخ الله يرعاك وحبكم في الله جعلك في الجنة يا شيخ أحبك الله والحاضرين والمشاهدين يا شيخ أرجو التكرم بالإجابة عن سؤالي فيما يتعلق بالحديث الأول وهو هل من كانت نيته لغير الله تعالى في أصل الصلاة ثم تاب من ذلك فهل عليه إعادة الصلاة شاكرا لفضيلتكم ولقناة المجد المبارك؟ جزاك الله خير، شكراً. <تصفيق> الله. سؤالك واضح. تجيب، الشيخ، نأخذ أسئلة أخرى. كما تحبون نجيب. على ذلك تفي. سؤال مقبولة من سوريا. الأخت مقبولة تقول أن هناك بعض الناس يعني أصحاب أخلاق ويعملون أعمال طيبة. لكنهم لا يعبدون الله عز وجل لا يصلون ولا يقصدون بهذه الأعمال وجه الله فذا عملهم لهم في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة لكن نتيجة تصل نارا حامية إلا يكن مصدر العمل أنه لله عز وجل فاذا لا يكون مقبول قد يجازى عليه في الدنيا نعم يجازى يعطى في الدنيا جزاءه نعم قد يعطى لكن عند الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آنية وصف الله عز وجل بأنها عاملة وناصبة ناصبة يعني تعبانة صاحبة تعب ومشقة فهؤلاء منهم الذين لم يصدر أعمالهم بأنها لله عز وجل فلم يعملوا هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت أعمالا شرعية حتى لو كانت أعمالا شرعية حتى لو كانت صلاة وصيام كالمنافقين المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يصلوا لله عز وجل نعم هل نعم نفس الاتصال الدولي يا شيخ لو نعم, لنا نعم طيب. توقف عن إجابة أبو حمزة من الأردن أبو حمزة من الأردن السلام شكرا. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله, الله يزير خير يا شيخ تفضل شيخ اسمعك يا أبو حمزة لصبحت يا شيخ أنا في المسجد عندنا الإمام صلاة فجر ما ما يحفظ، فأكون أنا موجود يعني مع يعني جماعة كبار في السن وفي بعض الشباب ممكن ما يحفظون القرآن، فأصل فيهم أحياناً وأكون حافظ أنا أجمع ثلاث أجزاء من القرآن، فأحاول إن أزيد يعني الحفظ حتى يعني الواحد يمضيهم ول يعني الله أنا حاول أحفظ القرآن. بس كمان هذا يعني يشجعني إني يعني الإمام في هذه الناس في هذا الفجر. طيب أبو حمزة الفكرة واضحة سؤالك بالضبط لا يحفظ. السؤال هل يعني الحفظ يعني لله كم هذا إنه أصلي في الناس في الصلاة حتى ما أظل أكرر نفس الآيات. طيب جميل جميل السؤال واضح يا يعني شكر لك يا شيخ الأخ أبو عبد الله أحبنا الله وإياه والمشاهدين والمسلمين أجمعين يقول يعني من كانت نيته لغير الله هل يعيد الصلاة أو لا هنا تفصيل إذا كانت النية سابقة وجميع أعمال لغير الله عز وجل يتوب ويستأنف يتوب لله عز وجل ويستأنف أعماله لكن لو أن إنسانا مسلما صام يوما من رمضان مثلا والكلام عن الأعمال الواجبة وقصد في هذا الصوم أنه لغير الله سبحانه وتعالى لكنه صام من صلاة الفجر من أذان الفجر إلى غروب الشمس هنا تشعبت أراها للعلم إنه من قال يعيد والصواب أنه لا يعيد وإنما يستغفر ما دما العصل أنه إيش للأصل أنه صحيح وأعماله الأصلية كلها لله فهذا لا يعيد وإنما يستغفر مما خالج النية مما خالج النية لأننا لو قلنا أنه يعيد صار هذا باب كبير للوسواس صار كبير باب كبير للوسواس كل إنسان يخطر له خاطرة في صلاته يقول أنا بطلت صلاتي فحينئذن نقول لا يعيد وعليه اكثار التوبة والاستغفار أما الأخ أبو حمزة أولا يعني ما دام الإنسان إماما للصلاة فعليه حينئذ أن يحاول الحضور وكونه قد لا يحضر لعل له عذر إما أن يكون بيته بعيدا عن المسجد أو يكون له عذر من الأعذار فلا يستطيع الوصول لكن إذا صلى غيره فيكون هذا الغير عليه ممن يقيم الصلاة وأقل الأحوال أن يكون حافظا للفاتحة فنوصي أخبا حمزة بأن يواصل حفظه لكتاب الله عز وجل طيب الشيخ نأخذ الإيمان من مصر تقول عن تردد النية في الصلاة بين النافلة والفرض هل يبطل هنا تفصيل إذا كانت دخلت في عصل الصلاة بنية واضحة يعني دخلت بنية الفرض فمثلا دخل فيها الإنسان ونوى الفرض وكان منفردا فرأى جماعة فرأى جماعة جماعة عليه أن يقلبها إلى النفل لأجل أن يلحق بالجماعة لكن إذا كان العكس يعني نواها نفلا نواها نفلا فهل يقلبها للفرض لا فيصح أن يقلبها من الفاضل إلى المفروض من الواجب إلى المستحب أما العكس من المستحب إلى الفاضل أو إلى الواجب فلا نعم طيب الشيخ بقي من أسرى شيء من المتصلين لم يرى أختم قبولة يا شيخ طيب طالبة الجمال تقول بعض الناس يتصدق ويطلب من المحتاج أن يدعو له فهل في ذلك شيء من السعودية تسأل والله أنا أرى أن لا يكون لماذا؟ لأن هذا وسيلة ل... ل... كأنه مجازات لهذه الصدقة والصدقة أجرها على الله سبحانه وتعالى فالأولى أن الانسان يثق بالله عز وجل عندما يعمل العمل الصالح بانه يجازي الجزاء الحسن والانفاء فلا يطلب من الناس خيه فهد من قطر يسأل هل يترك الانسان فضاء للاعمال خوفا من الريا اذا ترك خوفا من الريا معنا ترك العمل لغير الله معنا ترك العمل لغير الله فيعمل الفضائل ويعالج نيته فلا يترك العمل لغير الله عز وجل لخوفا من ال... كلام الناس أو من مدح الناس وإنما إذا تركه معناه تركه من أجل الناس فلا يترك الفضائل ويعمل ويواصل والله سبحانه ويعالج نيته والله يوفقه سبحانه وتعالى ما زالت الأسئلة الشيخ تتابع عن موضوع ثناء الناس يقول من تقول منال من مصر السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم ضحت معنا عاجلة بشرى المؤمن بارك الله فيكم ولكن ماذا لو تلك البشرى تسببت في إدخال العجب إلى نفس الشخص يكون ذلك محبطا للعمل إذا تمكن العجب إذا تمكن العجب عجب الإنسان بنفسه فلا شك أنه محبط للعمل لا شك أنه محبط العمل. للعمل لكن إذا حس الإنسان في بداية هذا العجب بأن يعالجه وعلاجه بدعاء الله سبحانه وتعالى ثم يحاول أن ينساق وينتظر كلام الناس أن يقولوا ممتاز لأن يقولوا جيد لأن يكون عمله هذا عمل صالح لا يحاول يبتعد عن هذه البيئة ويسأ الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من هذا من هولندا السائلة فوزية تقول هل ممكن أن ندخل في معنى أن تلد الأمة ربتها ما يحصل في هذا العصر من أن البنت تذهب للعمل بينما الأم تعمل تقوم على خدمة هذه الفتاة في البيت لا لا يمكن هذا كان هذا صلاح شرعي لا يمكن يعني, يعني أن يوسع وإنما هذه من باب البر من البنت للأم بأن إن كانت تعمل وتقوم على خدمة والدتها فلعل هذا نوع من أنواع البر نسأل الله أن يأجرها عليه طالبة الجنان السؤال سؤال آخر إن لم, يؤثر إن لم يؤثر تداخل النيات على ظاهر العمل ولكن فقط تداخل في القلب هل يؤثر هذا التداخل على صحة العمل لا, لا, لا يؤثر على الأصل لا يؤثر على الأصل وإنما يؤثر بنقصان الأجر مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يصلي ويخرج وليس له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها فاصل العمل صحيح لكن مقدار الأجر هو الذي تأثر ولها سؤال يا شيخ أيضا عن النية هل تشرط أن تكون قبل العمل مباشرة مثلا شخصين والوضوء والصلاة فتوضأ وجلس فترة قبل الصلاة هل عندما يأتي للصلاة يعيد النية من جديد أحسنت وسؤال جيد وهو متى وقت النية جميل وقت النية عند العمل هذا العاصم هذا العاصم لكن إذا تقدم بزمن كبير إذا تقدم بزمن كبير فهذا لابد من تجديد النية مثلا الآن تقول أنا ناوي أصوم رمضان هل يكفي أو ناوي أحج العام القادم لا هذه يسميه الفقهاء أو العلماء يسمون النية العامة النية العامة أنني أعمل الواجبات لكن نية العمل بذاته فلا بد أن تكون مصاحبة له يعني عنده أو قربه مثلا لو أردنا نوضح هذا بصورة مثال واضح نية الحج وأنا في الرياض مثلا أريد أن أحج هل أكون دخلت في النسك من الرياض وأنا راكب السيارة أو الطائرة ذاهب إلى الحج لا حتى لو أحرم الشيخ لا إذا أحرم وعقد بقلبه إذا لكن النية العامة متى تنعقد النية في الميقات تنعقد في الميقات كذلك الصلاة لما الآن نحن في الآن نحن في العصر هل أقول يعني نويت صلي العشاء أو الفجر انعقدت نيتي دخلت فيها في الصلاة لا بد من نيتها عند وقتها فقرب الصلاة مثلا بعشر دقائق ربع ساعة أو حين أتوضى مثلا أريد أن أذهب من الآن لصلاة المغرب فتوضعت وذهبت هذه كافية فإذا كان الزمن قليلا فيكفي أما إذا تباعد الزمن فحينئذ لا بد من تجديد النية نعم نعم شيخ نأخذ اتصال من الجزائر المتصل أبو عبد الباري من الجزائر مرحبا بك معنا السلام عليكم السلام أبو عبد الباري مرحبا الله. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم أريد نفسك يا شيخ تفضل يا أبو عبد الباري تفضل طيب اريد يا شيخ. يا حديث جبريل أبو عبد الباري لو تخفض صوت التلفاز عندك لو سمحت نعم تفضل الله يحفظ حديث جبريل. نعم حديث جبريل. هل نستطيع أن نطلق عليه بأنه يمثل أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن؟ نعم ممتاز. هناك سؤال آخر يا أبو عبد لا بارك الله فيك. شكرا لك شكرا لك. أيضا نأخذ أم نواف من السعودية. من نواف أهلا بكين. ألو؟ نعم تفضلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اطرحي سؤالك يا منواف الشيخ يسمعك الشيخ مسموع عندي مجموعه اسئله طيب باختصار لو سمحتي ممكن واخفض صوت التفس لديك لو سمحتي ما حكم صوت المرأة بالبنطاله يا شيخ هل الصراخ بالبنطال طيب هل لديك سؤال يتعلق بحديثي اليوم يا شيخ كم... كيف يكون اخلاصك يا منواف لو تكرمتي اخفض صوت التفس لديك حتى يسمعك بوضوح ألو نعم تفضلي كيف يكون إخلاص النية كيف يكون إخلاص النية إخلاص النية نعم السؤال الثاني الشيخ عندي سؤال لكن ما يتعلق بالحرقة ممكن يطرح في قناة المجلس العام في برنامج الجواب الكافي يلا شكرا كيف يكون إخلاص النية هذا سؤال لأخت أمنا وف أبو عبد الباري يا شيخ أبو عبد الباري جاب تسمية لطيفة ل لعلها موجودة عندهم لحديث جبريل أم السنة نعم أه... فيعني هذه التسمية يعني لا أثر لها. وأن قلت أصل الدين كله. إيه نعم وهو وهو وهذا يمثل الدين يعني يمثل الدين فالتسمية هنا لا أثر لها لكنها تسمية لطيفة. جميل. نعم نعم يكون أبو السُنّة لأن الحديث لفظ مذكّر. هي طيب في مداخلة في النقطة هذه؟ أما كيف يكون أخلاق سنية؟ فيعني الأمر ببساطة. أن يعمل الإنسان العمل لله عز وجل لا يرجو ثواب فلان ولا عجرا من علان إنما من الله سبحانه وتعالى هذا يكون إخلاص النية فلا يبحث عن شيء يعني هلامي أو مثالي أو غير موجود لا ببساطة ما أصلي لله أصوم لله لأن الله أمرني لو لم يأمرني الله ما صليت لو لم يأمرني الله ما صمت وهكذا أطيع والدي أطيعهم لله عز وجل أرجو الثواب لا لأنه مجرد خلق كريم نعم هو خلق وفاء وبلا شك لكن أيضا أنه لله سبحانه وتعالى وكونه لله هذا لو لم يكن وفاء قد يكون هناك علاقة سيئة بين الأب وابنه بين الأم وبنتها لكن البنت أو الإبن يبر والديه ولو أساءوا إليه لأنه لله سبحانه وتعالى ممتاز نستمع لسؤالك عبد العزيز إذا كان الترك يثاب عليه الإنسان إذا كان ترك المعاصي يثاب عليه الإنسان طيب شخص أراد المعصية ولم يستطع مثلا أراد الزنا ولم يستطع نياز فيقول تركتها لله هل يثاب على هذا الفعل إذا تركها لله عز وجل فيثاب هذا مثل ما جاء في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار وأحدهم قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا فطلبت مني مال فرفضت إلى آخر القصة المهم أني يعني بعد فترة جاءت وطلبت مال فقلت حتى تمكنيني من نفسك فمكنتني من نفسها فلما جلست منها ما يجس الرجل من أهله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام منها قيامه منها هذا هو هذا الرجل عده أفضل عمل قدمه والله سبحانه وتعالى استجاب له فهو عمل ترك. عمل هنا ترك وتركها لله سبحانه وتعالى فأثابه الله في الدنيا وفي الآخرة فاعتبر من أفضل الأعمال التي قدم لأنه الآن في حالة حرجة فأراد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل من أفضل الأعمال الذي قدمه فالترك إذا كان الإنسان قادر على الفعل لا شك أنه أبلغ من الترك إذا كان غير قادر وكلاهما مأجور وكلاهما مأجور ولذلك قيل من العصمة أن لا تقدر من العصمة أن لا تقدر الفقير قد حال فقره يطيع الله سبحانه وتعالى ويقوم بأعمال جليلة لكن لو أغناه الله قد يكون يسبب له بطر وكبر وتعالي فلذلك من العصمة أن يكون غنيا وهكذا طيب سؤال أم عيسى قريب من سؤال خالد العزيز يقول من قطر ما حكم أن يحتسب العبد أمنية بعد نهاء العمل أو بعد انتهائه من العمل إذا كان في عمله كله لم يحتسب نية حسنة ولا نية سيئة هذا يدخل في باب التوبة يدخل في باب التوبة التوبة تبدل السيئات حسنات التوبة من إيش الشيخ وهو عمل عمل ليس سيئة. لم يثاب عليه ولم يعاقب فيريد أن يحول نيته إلى الحسن فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الحسنات طيب قريب من الله ذلك كريم يعني نعم شيخ قريب من ذلك سؤال الشربيني يقول من مصر قيل لي احتسب في مسألة مالية فماذا أفعل هل إذا احتسبت الآن وقد ضاع حقي هل أخذ أجر الصدقة به أو محب ذلك بحسب النية بعد نهاية فترة العمل يا شيخ كيف ما ما شلون بعد فترة العمل حسب سؤاله لا ليس بعد فترة يقول الشيخ الشربيني يقول طلب مني الاحتساب في مسألة مالية انتهت علي أو ماستطعت أن أدركها فهل يعتبر الاحتساب تعويض لنية هنا تعويض لنية بالصبر على ما ضاع علي والصبر عمل قلبي فعمل قلبي يظهر أثر على الجوارح فيثاب على الصبر يعني مثلا حقه ألف ريال أه الألف ريال ضاع على قيل له احتسب يعني اصبر واجع و... و... أصبر على ما ضاع منك فهذا يثاب على الصبر نعم. نعم مسألة النية عبد الحميد الجندل من السعودية يقول لو توضأ الإنسان وكانت نيته لقراءة القرآن فقط هل يصح أن, أن يصلي بوضوئه هذا؟ نعم يصح لأن الأمر هنا مبني على العمل نعم. فالصلاة يعني تبنى على الوضوء والوضوء صحيح دام أن الوضوء صحيح فالصلاة تبنى عليه لكن الغرض من الوضوء يتعدد نعم, نعم. في سؤال تفضل يا عزيزي لم كنا نعطي الأخ في الخلف ما سمعنا صوته السلام عليكم يا شيخ عمر امتياز نعم تفضل يا عمر كيف حالك تفضل هناك يقول لا يقول يقول يقول السلطان يقول له تعالى في قران الكريم انا هديناه السَّبِيلَ إِمَّا شاكرا وَإِمَّا كفورا هذه الايه تدل على ان الانسان اختيار كيف نقارن بين مسؤولة القادرية هذه الآية موسؤولة القادرية قدر قدر الله تعالى كل شيء هذا في موضوع القدر نأتيه إن شاء الله في الدرس القادم شاء إن شاء الله شكرا طيب نأخذ آخر سؤال من الأخ شكيل <تصفيق> سريع ما تبقى معنا لعشر ثواني. أسأل الله يا قد يعمل أحدهم عملا نعم مضاحا من دون أن يستحضر معين ثم يأتي أحد يقول والله العمل هذا يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم كلب البيض مثلا يعني سيعمل عم يعني حتى لو ما اخطي واضح يا شيخ. والله عمل مباح لا ثواب ولا عقاب لكن إذا جدد نيته المستقبلة فيثاب على نيته المستقبلة طيب طيب نعم. شكرا أيها الأحبار الكرام شكرا لكم مفظة الشيخ دكتور فارح شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته